وجمع المؤنث السالم والفعل المضارئ الذي لم يتصل بآخره شيء وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك مال وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة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 وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحه والفعل المضارئ المعتل الآخر يجزم بحذف آخر والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة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 فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها باب الأفعال الأفعال ثلاثة ماض ومضارع وأمر نحو ضرب ويضرب واضرب فالماضي مفتوح الآخر أبدا والأمر مجزوم أبدا والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك انيت وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم فالنواصب عشرة وهي أن ولن وإذن وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو والجوازم ثمانية عشر وهي لم ولما وألم وألم ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذنا وأي ومتى وأيان وأين وأن وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة باب مرفوعات الاسماء المرفوعات سبعه وهي الفائل والمفعول الذي لم يسمى فائله والمبتدا وخبره واسم كان واخواتها وخبر ان واخواتها والتابع للمرفوع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 وقامت هند وتقوم هند وقامت الهنداني وتقوم الهنداني وقامت الهندات وتقوم الهندات وقامت الهنود وتقوم الهنود وقام أخوك ويقوم أخوك وقام غلامي ويقوم غلامي وما اشبه ذلك والمضمر عشر نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربتي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 فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمر ويكرم عمر والمضمر اثنى عشر نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربتي وضربتما وضربتم وضربتنا وضرب وضربت وضرب وضربوا, وضربوا وضربنا باب المبتدأ والخبر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 وانتم وانتن وهو وهي وهما وهم وهن نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما اشبه ذلك انا قائم ونحن قائمون وما اشبه ذلك والخبر قسمان مفرد وغير مفرد فالمفرد نحو زيد قائم وغير المفرد اربعه أشياء الجار والمجرور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 فإن عطفت بها على مرفوع رفعت او على منصوب نصبت او على محفوظ خفضت او على مجزوم جزمت تقول قام زيد وامر ورايت زيدا وامرا ومررت بزيد وامر وزيد لم يقم ولم يقعد باب التوكيد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 اردت أن تقول الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه باب منصوبات الأسماء المنصوبات خمسة عشر وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى والسملا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه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 فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي نحو قتلته قتلا وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك باب ظرف الزمان وظرف المكان ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه نحو اليوم والليله والليلة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 واجمل منك وجها ولا يكون الا نكرة ولا يكون الا بعد تمام الكلام باب الاستثناء وحروف الاستثناء ثمانيه وهي إلا وغير وسوى وسوى, وسوى وسواء وخلا وعدى وحاشا فالمستثنى بإلا الا ينصب اذا كان الكلام تاما موجبا نحو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 نحو لا رجل في الدار فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا نحو لا في الدار رجل ولا امراه فان تكررت جاز إعمالها وإلغاؤها فان شئت قلت لا رجل في الدار ولا امراه وان شئت قلت لا رجل في الدار ولا امراه باب المنادى المنادى خمسة انواع